124. والله غني حميد 125. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا 126. قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم 127. وذلك على الله يسير 128. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي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 129. ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم 120. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس 112. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم 113. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين 114. الله لا إله 119. وعلى الله فليتوكل المؤمنون 110. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم 111.